لما جعلنا هذه القضية فيصل سبوا أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بالعموم وسب أمنا عائشة جعلناها دينا ووقفنا عند هذه المسألة لا نقبل فيها النقاش بل ونجتمع عليها اجتماعا لم يحدث سابقا اجتماع المسلمين على هذه الصورة دموعهم وبكاؤهم دعاتهم ومشيخهم ومعلماءهم نستثني منهم البعض ولكن نسال الله أن يهدي الجميع لماذا هذه المسألة جعلناها فيصلا بهذه الصورة وهل نحن في هذا على حق ام انها يعني فوره لا تلبث ان تذهب هذا السب يمس النبي صلى الله عليه وسلم مباشره يعني لو سالت اليهود من خير الناس قالوا اصحاب موسى ولو سالت النصارى من خير الناس قالوا اصحاب عيسى ولو سألت الروافض من شر الناس قالوا اصحاب محمد اي بالله والإمام مالك رحمة الله عليه قال كلاما قال في الذين أسبونا الصحابة إن هؤلاء ما قصدوا الطعن في الصحابة إنما قصدوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأن قالوا له أصحاب سوء ومعروف المرء على دين خليل يعني هل عائشة رضي الله عنها مثلا التي قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. الله أكبر. يعني أخذته وهو يموت على صدرها وحتى لما دخل عبد الرحمن عبد الرحمن ومعه السواك كأنما اشتاق إلى هذا السواك وفهمت عائشة بغض النظر أنه لم يتكلم إلا أنها يعني زوجته وحبيبته التي عاشت معه وتعد أنفاسه وتعرف ماذا يريد. علمت أنه يريد السواك لأنه كان يحب السواك عليه الصلاه والسلام هذا من عبد الرحمن ولكنها وجدته يابسا فرطبته بفمها بي, بريقها فاختلط ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم ومات على صدرها ثم قال دي دي ممكن ممكن في إنسان يطاوعه لسانه أو حتى قلبه ولا ينطق لسانه أن يقول هي في النار ومعلقة من رجلها لها و... وأشهد أنها في النار والكلام ده ويموت النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها إلا إذا قصد أن يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عفوا نشكر كأن الطعن بل هو في الله تبارك وتعالى عياذا بالله كيف يرضى الله أن يغشى نبيه في أي آخر نعم طب بالضبط كده لا يعرف لا يعرف لا أصحابه انهم فسقة ومجرمين ويموت في حضن و ويموت في حضن امراه بالله مثلا على الله ما عشان كده بنقوله بنقول الصحابة اولا في ذات طعن مباشر في النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الثاني الطعن في الدين في دين الله عز وجل لأن كل الأحاديث التي نقلت نقلت عن الصحابة ونحن دين وانا سماعي يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان, فلان. ودينه نعم إن ما آت هكذا كذا نعم. فخبر الفاسق غير مقبول عند العلماء جميعا حتى عند دون السنة مم. يرد به الخبر فإذا كانوا مرتدين وإذا كانوا فجره سقطت الأخبار ماذا بقي من الدين فهؤلاء في الأصل إنما يتجرؤون على الصحابة علشان السنة ثم يفصحون عن حقيقة ما يريدون وهو الهجوم على القرآن إذا لا القرآن ولا سنة نعم. كيف, كيف كيف لا نقف؟ كيف لا ندافع كيف نجمجم ولا ولا نصرح انا شايف ان ترك المواجهه خيانه عظمة لدين الاسلام ترك مواجهه هؤلاء خيانه عظمة ولا بد من نثر ما هو موجود في كتبهم احنا ما بنفترش عليهم نحن مسالمون يعني اهل السنه دائما دائما مهضوم حقهم مهضوم حقهم وهم نجني عليهم ايضا يعني هو كمان الم... هم المتهمون ان هم اللي بيشعلوا الفتنه وهم المتهمون ان هم اللي يئتموا بطون الكتب شغل رفضه كله موجود نحن ما انا بشناه قبل ذلك ونحن نعرفه لي لم يكن له واقع ملائم الواقع صار الآن ملائما وسكوتنا جريمة كبرى اذا واقفون صامدون طبعا طبعا صامدون على هذا المذهب نحن حرس الحدود بإذن